وَيطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلمَانُوا اللَهُم كَأَنهُم لُؤل مكْنُ وَأَقَبَ ل بَضُهُمْ على بَعضةَسَأَل قالوا إِ كُ إِ كُ قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما نِعْمَة رَبِّكَ بِكاهِنٍ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصُوا بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِن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 أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُنْقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ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 اَغَرَّ مِن مَأْصَنُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ غَيْرُ اللَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون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 للذين ظَلَمُوا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقول لَيْل وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإذَا بَارَ النُّجُومُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى إن هو إلا وحي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 فَتِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ